قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إِلَّا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 111. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير 112. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 113. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور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 في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم أن في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم